أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمِّينَ تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة محسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم هؤلاء على هدى من ربهم وأولئك هم المفيحون ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله ليبلغ عن سبيل الله بغير إذا ما زوا قلائك لهم عذاب مهين وإذا تتل عليهم آياتنا ولا مستكبر كأن لم يسمعها كأن لم يسمعها كأن نفيا ضل به وطع فبشره بعذاب أليم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 فأنبتنا فينا من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل رب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 بين الإنسان بوالديه حملت أمه وهما حملت أمه وهما على وهن وفي صاله وفي صاله في عامين اشكر لي والوالدين كإلين المصير وإن جهده كعلى لَبِئَ عِلْمٌ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا مفطال حبة من خردل فتكون, فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بنا الله إن الله لطيف خبير يا بني أقل الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنظر واصبر على ما أصابت إن ذلك من عزم الأمور ولا تصحر خذك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال ففور وقصد فيه مشرك وارضب منه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 الله وهو محسن فقد استمسك فقد استمسك بالعروة المفقاة وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزن كتضره إلينا مرجعهم فنلبيه بما عملوا إن الله متبعهم قليلاً، ثم نقرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض، يقول: الله. قل الحمد لله، بل أكثر من لا يعلم. السموات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أنما في الأرض من شجرة أقله والبحر يمد والبحر يمده من بعده سبعة أدحور ما نفذت ما نفذت كلمات الله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 ر من سماه وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحف و أن ما يدعون من دونه باطئ و أن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله بيليق من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شفور وإذا وشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البرس منهم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 بغداء وما تدري لمست بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.